The truth is what is the truth And what do أما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية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 حيدا في يوم اذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يوم اذ والملك على أرجاء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 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظنن أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما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 جحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا الحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ.